الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين بالأسحار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 كالذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين